وَأََّا مِ المُسللِمونَ وَمِ القاسِقُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأولائِكَ تَحَرَّّ رَشَدَا وَأََّ الْقاسِقُونَ فَكانوا لِجَهَن مَا حَقَبَا وَأَلَّ ياسْتَقامُ على القَرِييقَة أَسْقَْنَاهُم م أَن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 اقْرِبُ مَا تُعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدَا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن يَرْتَضِي مِنْ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا